فضيلة الشيخ عطية صقر نقرأ في كتب الفقه أن الزكاة يقدر نصابها بالمكايير والأوزان القديمة فهل يمكن لنا أن نقدر ذلك بالمعايير الحديثة؟ في حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما هو أقل من خمسة أوسق صدقه ولا فيما هو أقل من خمسة من الإبل الذود صدقه ولا فيما هو أقل من خمس أواق من الورق صدقه والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وفي حديث رواه البخاري وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير الأوسق جمع وسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالرطل العراقي وهو مئة وثلاثون درهما فيكون المد مئة وأربعة وسبعين درهما ويكون الصاع بالدراهم ستمائة وستة وتسعين درهما والصاع يقدر بالكيلو جرام هكذا الصاع يساوي ستمائة وستة وتسعين درهما والكيلو جرام يساوي ثلاثمائة وأربعة وعشرين درهما وبقسمة دراهم الصاع وهي ستمائة وستة وتسعون على دراهم الكيلو جرام وهي ثلاثمائة وأربعة وعشرون يساوي الصاع اثنين من الكيلو جرامات وثمانية وأربعين درهما أي أربع أوقيات والوسق ستون صاعا في اثنين من الكيلو جرامات وأربع أوقيات فيكون الوسق مئة وتسعه وعشرين كيلو جراما تقريبا، والنصاب هو خمسة أو يضرب في مئة وتسعه وعشرين كيلو جراما، فيكون ستة وأربعين كيلو جراما، وهذا هو الذي عليه العمل الآن بمصر بالنسبة لغالب الحبوب كالقمح. وتقدير النصاب بالكيل المصري هو خمسون كيله أي أربعة أرادب وكيلتان وبالنسبة للنقود المعبر عنها في الحديث بالورق أي الفضة وهي تقدر بالدراهم فالنصاب خمس أواق والأوقية أربعون درهما كما ثبت في كتب السنة فيكون النصاب مئتي درهم أي حوالي ستمائة جرام وجاء في بعض التقديرات أنه ستمائة وأربعة وعشرون جراما هذا في نصاب الفضة أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا يساوي بالجرامات حوالي خمسة وثمانين جراما وهذا التقدير تقريبي وذلك لكثرة الاختلاف بين الأوزان في البلاد وعلى توالي العصور، وقد جاء في بعض التقديرات أنه سبعة وثمانون جراما والفروق البسيطة في الوزن أو الكيل ينبغي أن يؤخذ فيها بالأحوط ليطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التي كثر الوعيد في عدم الوفاء بها والله أعلم